فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يتفت إليه وينبغي أن يتصدى له أهل السنة بكل ما أعوته من قدرة أيضا يتكلم فيهم الناس لما يريده الله جل وعلا من رفعة لمنازله تجري عليهم أعمالهم وهم ممتع إضافة إلى ما دونوا في كتبهم وانتبع به الناس منهم كتب النقيم القيم أيضا لا يسعني أن أطالب علم النونية النونية لن كتاب النفيس في عقيدة السلف حقه نعم حكر في اربع رسائل في اربع رسائل ماجستير في قسم العقيدة في جامعة الامام محمد سعود ايضا مدارس الثالكين كتاب مفيد في ادواء القلوب لا يسلم من ملاحظات يسيرة لكنه كتاب النافع علق عليه الشيخ حامل الزقي وشدد في العبارة حيانا على ابن القيم بكلام الله إن يقال في جنابه المقصود أن ابن القيم يسلم من غصبه وحاور رحمه الله تعالى أن يقرب الكتاب الأصل المشروح وي ويدنيه لطلاب العلم ويتكلم على ما فيه من ملاحظات ولم يسلم رحمة الله عليه والكتاب نفيس فيه في يعني الشياء التي تلاحظها كلام مغمورة في بحار ما فيه من علم جم وفيه أدوح للقلوب المريضة أيضا إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان كتاب أبدع فيه لما مقيم كتاب مبدع حقيقته لا يستغنى طالب الحلم فينبغي لطالب الحلم أن يعنى به مداع الفوائد بدائع الفوائد أودع فيه مقيم الفوائد من كل فن انتقى فيه من الفوائد مكلفا وهو مطبوع في أربعة أجزاء الفوائد أيضا للمقيم فيه نفائس ولو طائف واستنبطات يعني يذهل الإنسان حينما يقرأها فيما يستنبطه ابن القيم من النصوص رحمة الله عليه أيضا إعلام المقيم إعلام الموقعين عن رب العالمين وسوى موقع إعلام أو أعلام نعم الموقعون هم المفتون عن الله جل وعلا فإن رأى إعلام الموقعين فهو ابن القيم يعلم ويخبر الموقعين بما يجب علي. عليهم من شروط للفتوى وأيضاً من آداب هذا زاد المقول أعلام فابن القيم ذكر أعلام المفتين في من عصر الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصر وقته نعم. نعم. نعم. وكذلك زاد المعاد في هذه خير العباد. كتاب النفيس لا يستغنى عنه طالب علم ألفه الإمام بن القيم في حال السفر وليست له عدة هناك الكتب المسندة نعم القديمة الكتب العقيدة القديمة المعروفة ساتحدث عنها إن شاء الله دلي معي اتصال الحقيقة معي فضيلة الدكتور ناصر الحنيني عضوية التدريس بكلية سوليدين قسم العقيدة طيب الدكتور سلام الله عليكم, عليكم السلام وعحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم كالتصال جميعا دكتور، كانت اتصالك الحقيقة، ونحن نتحدث أيضاً عن كتب العقيدة مع أعضائنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. قبل أن تتفضل بمداخلتك، أنا أذكر أيضاً أن رسالتك في الدكتوراة كانت عن تدوين في العقيدة أو قريب من هذا. لكن عندنا الآن كتب العقيدة المصنّة لكل المتقدمين الرد على جهمية السنة الإمام أحمد بن أبي عاصم الخلال سرعة قادرة السنة توعيم الخزيمة شريعة لا جري الرد على بشر الردود على المخالفين يأتي حديث عنها. وين عفان الشيخ ناصر ذكر شيئا منها باعتباره متخصص في هذه الحقبة فجزاه الله خير تفضل يا دكتور إذا نترك لك المجال فيما شئت أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم اولا اشكر ضيفنا الشيخ الشيخ العلامه الدكتور كريم خفير وان شاء الله ان يجعل هذه الحلقات من حسنات وأنا أيضا أشكر ضيف الاستاذ هلال السنيدي لأن وأيضاً أشكر إدارة البرام مثل هذه البرامج الجادة التي تفيد طلاب العلم بل حتى عامة الناس يطلعوا على تراث الأمتين وبحقيقة نقول أن هذا البرنامج من أنجح البرامج ما جلست مجدداً لوتنا عليه نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك بإذن حسناتكم. وأنا لي قبل أن أفكر بكلام أن, أن هذا البرنامج يمدد ولا نكون في عجل من أمرنا نعم. فإن طلاب العلم الآن يسجلوه ويتداولونه وأصبح والله الحمد هذا البرنامج مرجع لكل طلاب العلم نشان. فأنا بود أنه لو هذا يعني ينظر فيه أن تمدد الحلقات وتصبح حلقات ثورية في كل الفنون والكتب حتى نستفيد فائدنا كبيرة جي جي. الأمر الثاني أنا أود أن أضيع أن نبه إلى قضية مهمة وقبل ندخل في موضوع كتب العقيدة أن السلف رحمه الله تركوا لنا تراث ضخما جدا لا يمكن أن يوازى بأي حضارة وأي تراث موجود على وجه الأرض ولا أزل مما نشاهد الآن في كل مكتبات العالم ما ترفوه لنا من مخطوطات الذي أخرج الآن أنما هو نزر يسير والسلف رحمه الله تركوا لنا حضارة كبيرة مما يدل على أتنائهم بالعلم وأيهم أتنت بالعلم واهتمز بعلم كما سمى سلكنا ثوبة تحرز السبق على غيرها من حضارة الأمر الثالث السلف رحمه الله وهو له علاقة بسيطة فيما سبقه وفيما يلحق الآن وهو أنهم لما بدأوا يدونون السنة ادونوها تدوينا عاما شاملا وبدأ على هيئة المسانيس كما ذات الرضي لكن كان منطلقهم لذلك أمرين الأمر الأول أن غرضهم من حق الأمر الثاني كان ضربهم ايضا أن او كان اتفادهم كان منهجوا من ان هذا كله دين من الله عز وجل لم يفرقوا بين عقائد ولا احكام كله ياخذون الله عز وجل دين اتدين الله عز وجل به متى ظهر هذا التفريق بين كتب العقائد والحديث وغيرها لما ظهرت البداع وذا يصنفون اضطر الثلاث رحمهم الله وكان هذا اضطرارا منهم ان جعلوا اول مراحل استثمين ان الحقوا كتب في كتب السنة مثل كتب الستة وغيرها أبواب مخصصوا أبواب وأطردوا كتبا وأبوابا في الاعتقاد والرد عن وهذا أمر الشيخ سلم عنه طيب. كتاب التوحيد نعم صحيح كتاب السنة لبي بداود كتاب الإيمان في مسلم وفي البخاري وغيرها ولنردنا السلام علينا بعد ذلك السلام رحمه الله لما اشتدت قوة اهل بدع وجود يصنفون والاهل البدع مثل المعتزلة خاصة انا اريدنا اشيئ أريد للمعتزلة أريد أريد اكثروا جدا من التفنيف فالسلف رحمه الله مما يدل على فتهم وزكائهم وفتنتهم ورسوق علمهم لم يقف مكتوب في بل انهم واجهوا هذه الوسيلة الاعلامية الضخمة وهي الكتاب بان تفننوا في التأليف فافبدوا بافراد كتب للاعتقاد وكان امرا عجبا. فنجد ان السلف رحمهم الله مصنفوه مصنفات شاملة في كل ابوام الاعتقاد منها المقتصر كرسائل مختصرة مثل رسالة الامام محمد في الاعتقاد مثل رسالة الامام الوقع المقالب في الاعتقاد مثل رسالة السحيان الثوري في الاعتقاد وهذه كلها مودعة من اراد ان ينظر اليها في المجلد الاول من شرح سوء الاعتقادة للسنة للركات <تصفيق> ثم بعد ذلك تطوروا فكبروا و... و... وتوسعوا وجعلوا هناك مصنفات شاملة بأحاديث مسندة والاستلالات وردود مثل كتاب السنة عبد الله بن مثل كتاب السنة ابن عاصم وكان هذا كله في الحقبة الأولى وهي قرون الثلاث الأولى. وبهذه المناسبة طلب أنطق للنور الثاني كتاب السنة ابن أبي عاصم هذا عجوبة وأنا لم أجد أحد من الباحثين اشاد به كتاب السنة عاصم أنا أستطيع أن أشبهه بكتاب البخاري. فقد دوابه على أبواب تفضيلية وأودى أبيه جكر سنباطا وردودا على أفداء شيء عجيب بل فلإنه كان يودى أبواب مرسلة مثل إمام المقاري يقول باب ولا يجعله ترجم يعني حصرتها فوجدت لديها من الفوائد من السنباطات شيء عظيم يعني كمثال مثلا لما يورد حديث المشهور عن دعباس المقالة له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعلموك سريمان الحديث يحفظ الله يحفظ المشهور معروف كذب السنة وغيرها انه عن ابن عباس وهذه بصية انه يجب من ابن عباس الامام ابن عاصي اورد الحديث المشهور غير ذلك لكنه عقد باب المستقن وقال باب مرتب ثم اورد فيه هذا الحديث ليس عن ابن عباس وانما عن جعفر بن طالب. وهذه فائدة وينزه انه فائدة وافرده لوحده كذلك كان الامام رحمه الله ابن عاصي اذا كان الحديث فيه كلامه وفي النفس منه شيء او يكون فيه ضعفه شديد كان يفيده بباب المستقن آخر الباب وغيرها من الضائف بعد ذلك انتقل السلف رحمه الله وصنفوا في أبواب أو كتب عامة ليست في كتب أبواب كتابا كبير من كتب الاعتقاد مثل أن يؤلفوا في كتاب الإيمان كتابه مستقلة أو في كتاب مثلا لأسمه الصفات فظهر لنا مثل كتاب الإيمان لبي الزيز القاتل السلام وكتاب الإيمان لابي شيبة والكتاب الإيمان لبي عمر العدني وغيرهم وغيرهم ف... ثم بعد ذلك زادوا وتفننوا ثم أفردوا مصنفات في مسائل معين ليس بها أقواط وهنا بمثل. مثل كتاب إثبات سفد العلوي وهذا كان لكن ل... ل... لابن قدامه لكن هناك مثلا كتاب خلق أفعال الزجاج هذه جزئية من أبواب القدر نعم. وهذا إذن الكتاب أشيد به لأنه كتاب عظيم من فكه الاسطنباط وردود عن المخالفين باسرة الأسدلال ما لا يوجد فيه كتب في مثل ثم بعد ذلك انتقلوا الى الطريقة الذي بعدها وأنهم افردوا كتبا في الرد على المخالفين مثل كتاب واما اريد ان اشيط بكتابين khoetheimين لا يستغني عنه طالب الأب كتاب الرد على الجاهنية دمام احمد محمد رحمه الله وكتاب الرد على بشر امام الداردي ايضا امام الداردي اما كتاب الرد على الجاهنية odcام احمد هذا الكتاب العظيم وللأسف أقول أنه لم يكن لم يكن كلامه عناء في الإخراج وتحقيقه هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء عليه ثناء العارضين في طالب تطبيقه الجامعات لا تقبل لو قدم يا دكتور عندكم حس. يمكن أنتم ترفضونه بسبب وجود مطبوع ومخدوم كما تقول بعض الجامعات ولا يوجد نسخ أخرى للكتاب. اللهم تعالى. يعني لو لو قدم لا قد ولا اظن اظن الطالب العلم لو قدم دراسة واضية ما اظن الجماعة ترد لكن بعض طلاب قد يختصر الدراسة صح. ما يأتي بدراسة واضية عن كتاب الكتاب اقول لكم هذه من اشياء التي لا يدرك كثير من طلاب العلم ان شيخ الاسلام شرحه شرحا واضية في امات المتبرفة فيأتي في الى لفظ من الفضل امام احمد فيشرحها شرحا مطول لفظة واحدة هذا الكتاب يعتبر مرجع كبير لأهل السنة الكتاب الثاني هو كتاب الرد على بشر مريثي لإمام الدارني أقول هذا الكتاب هو مرجع لأهل السنة ويأتشدون عليه في القديم وفي الحديث لأن الإمام رحمه الله جاء إلى طوائد أهل بجاء ومسكى طائدهم قال ورد عليهم مرددا قويا واختار أقوى أدلة فيعطيك الزبلة الأمر الثاني كتاب بشر المريكي وشبهاز بشر المريكي وهو عبدالفدأ إلى يومنا يوم هذا فالكتاب هذا هذا هنا تدرك أهميته وقد أثنى عليه من قيم شيخ الإسلام وشاهد فيه شاهده كبير وكثير من العلماء طيب أخيرا أنا أختم أقول السلف رحمهم الله وهي دعوة صادقة لكل من يريد نير الأجل أن من طلاب العلم ومن أصحاب الدور والذين يطلعون الكتب أقول كتب السلف لم يعتن بها إلاءة فائقة تحتاج إلى إعادة تحقيق إخراج جيد ونحن نشيد بالمشروع الذي خرج لمؤنفات شيخ الإسلام من رحمه الله وكان مشروعا جيدا ومن لكن أنا أقول الأولى الآن أن تخرج كتب الثلاث في عصر هواية في القرون السبتة الأولى التي لم تحرم العناية وهي أهم معاملة صحيح. ولعل... طيب دكتور أنت في كتابك أو في رسالتك أشرت إلى كتاب الحديد حققت ما يدور حوله من تدوين هذا الكتاب أم لم تشير إلى شيئا في الرسالة. نعم نعم. أثبتت أن الحد الكناني لم تثبتها كلة حتى كتاب رد على الدين. أنا أتكلم وغيره. طيب. لكن أقول أنا بكل الكتب ليست في أحاديث. نعم كان معنا دكتورنا ناصر الحنيني وضع التدريس بكلية أصول الدين قسم العقيدة. تحدث عن التدوين في العقيدة. هل أفتتح عليه قبل أن نستمر في الحديث؟ أخوان الدكتور ناصر، معروف هنا بالكتب العقيدة لا مع الكتب المصندة. التي أولفت في الصدر الأول وذكر بعضا منها وأراحنا من بعض ما كنت أريد أن أقوله في الباب ذكر من كتاب السنة الإمام أحمد بن عبي عاصم وهناك كتاب السنة الخلال وذكر أيضا الرد على جهنية الزناتفة الإمام أحمد مع أنه يوجد من يمكن ثبوت هذا الكتاب للإمام لكني أثبت أكثر من مئة نقل لشيخ الإسلام بن تيميح هذا الكتاب مع نسبته للإمام أحمد وهو كتاب نافع وماتع يفيد من مطالب العلم وكتاب الأصل في الباب يرد فيه على شبه الجهمية والزنادق كذلك الرد على بشرى مريسي عثمان بن سعيد الدارم وكتب العقيدة لا شك أنها المسندة للأئمة هي الأصل في الباب وإن المتأخرون بهذه المسائل وأصلوها وقاعدوها وضبطوها ورتبوها مع حذف الأسانيد التي لا يحتاج إليها شرح اعتقاد في السنة اللي يشارع إليه الشيف بقي كتاب توحيد من خزيمة هو كتاب من أنفس الكتب يذكر المسألة من كلامه بأسلوب واضح مفصل جميل على طريقة السنة وجماعة ثم يستدل هذه المسألة من ما صح عنده من السنة إلا الملاحظ عليه التكرار يستدل المسألة الواحدة بأحاديث ويذكر لكل حديث الطرق فلو اختصر هذا الكتاب وقرب يعني بدلا من أن يكون في مجلدين نعم يمكن اختصاره في مئة صفحة وقد عرضت هذا الاختصار على أخينا محقوق الكتاب الدكتور عبد العزيز الشهوان ولا يكلف شيئا عن المسألة يأخذ كلام ابن خزيمة الإمام بحروفه يبقيه ثم يستدل له بأقوى ما وجد في الباب نعم أقوى حديث في الباب ويختصرها طريقه فتكون المسألة بدليلها، وأتصور أنه لن يعد مئة صفحة بهذه الطريقة، والعمل هذا لا يكلف، لا يكلف طالب علم فضلا عن مثل الشيخ. أيضا الشريعة الجري في كثير من الإعتقاد الاتقاد سند وهو كتاب مهم ينبغي الطالب العلم حينا به، والكتب كثيرة جدا، والوقت لا يسمح الاستيعابها، والآن مع كتب الفقه والفتاوى. أولا المتون يبدأ طالب العلم بالمتون الصغير على طريقة وعلى جادة أهل العلم بأداب المشي على الصلاة مثلا الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب ثم عمدة الفقه الإمام الموفق هو قدامه ويكتاب النفيس يتسم بالوضوح والاختصار والأهمية شرحه الشيخ الإسلام التيمية شرحا موسعا طبع بعضه ثم بعد ذلك انتقل الطالب إلى ما بعد ذلك مما هو أوسع وهو مخير بين أن يقرأ في دليل الطالب وهو أوسع من العمدة وهو أيضا كتاب واضح مرتب فيه جودة تصوير المسائل شرحه التغلبي في كتاب أسماه نيل المآرب وهو شرح متوسط فيه بيان العلال إلى الأحكام وشرحه أيضا الشيخ إبراهيم بن بويان في كتاب أسماه منار السبيل في شرح الدليل هذا الكتاب عنايته بالدليل وخدم الكتاب بهذين الشرحين وأيضا الكتاب له شروح مسموحة لجمع من أهل العلم ومنار السبيل أيضا صار له حظة عند أهل العلم بالشرح والتقرير فخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في إرواع الغليل وكمله الشيخ صالح بن عبد العزيز ايضا أخونا الشيخ عبد عز الطبيعي له أيضا تكميل لأروع الغليل في الأثار التي لم يقف عليها الشيخ ناصر رحمه الله هذا الكتاب المخدوم بهذه الطريقة خرج الحاديث وعلق عليه بهذه الطريقة انتشر الكتاب عند أهل هذه البلاد وإن كان في وقت مضى وقبل خدمته هذه الخدمة المتكاملة هو شهرته عند حنابلة الشام الدليل شهرته عند حنابلة الشام أينما الحنابل في هذه البلاد يعنون بكتاب الزاد زاد المستقبل مختصر من المكنة لشرف الدين الحجاوي وهو أمت متون من الحنبلي الحنبل وأجمعها مسائل على اختصاره وصغر حجمه اختصار الشديد عني به أهل العلم كراءة وإقراء وشرحا ودرسا له شروح وله أيضا أشرط كذير سجل فيها الكثير من أهل العلم في هذه البلاد فلهم حناية بهذا الكتاب عناها فائقة شرح الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه الرضو المربع وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي تقرأ في هذه البلاد وعلى هذا الشرح حواشي للشيخ عبد الله بن قطين حاشية مطبوعة وللشيخ عبد الله بن قري كذلك حاشية مطبوعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا حاشية اكتسحت الحواشي السابقة ما أدخلت فوائدها وزبتها فيها طبعت في سابعة مجلدات بعناة الشيخ عبد الله بن جبرين الزاد عليه تعليقات منها كلمات السداد للشيخ فيصل بن مبارك والشيخ محمد بن عبد الله الحسين عن أب الخيل له حاشية وتعليقات على الزاد طبعها مع كتاب له سماه الزوائد جرد فيه زوائد الإقناع على الزاد وكتب عليه حاشية وطبع الأربعة الزوائد بحاشيته والزاد بحاشيته طبعه مجلد كبير باسم الزوائد الشيخ صالح بليه أيضا له حاشية نفيسة مهمة في الباب اسمها أستاذ سبيث معرفة الدليل عني الشيخ بالدليل رحمه الله تعالى حناية فائقة وأيضا عني ببيان حكمة التجريه وبيان محاسن الشريعة وضرر العمل بالقوانين الوضعية وحلاه باختيارات شيخ الإسلام ومن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والشيخ محمد بن راهيم والشيخ بن باز أيضا ذكر بعض اختياراته ايضا ذكر بعض الاختيارات وان كانت قليلة شيخه الشيخ صالح الخريصي هذا الشيخ القرآن علي القديم وهو الشيخ للشيخ البلايين رحمه الله يضافة الى ذكر اقوال الاعمة الأربعة والظاهرية وغيرهم فالكتاب كتاب اقرب ما يكون الى استدلال للزاد وايضا بيان لمذاهب الاعمة الذين وافقوا المذهب وخالفوه وكون ننصح طالب العلم قراءة هذه الكتب المختصرة والعناية بها لا يعني أننا نظنها كتب معصومه من الخطأ إذا نظرنا على سبيل المثال الزهد الذي بين أيدينا فيه 32 و مسألة خالف فيها المدهد وخالف القول الراجح في مسائل لكن لا يعني هذا أننا نجعل طالب العلم مربوط بهذه الكتب يعمل بها نعم لا نقول أن من حفظ الزاد فهم الزاد صار حكما على العباد كما يقوله بعض المغرضين الذين يروجون للتهوين لشأن كتب الفقه لأن ظهر الدعوة تتضمن التهوين من الفقهة وكتب الفقه والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة نقول هل أصل الكتاب والسنة ونحن نتدين بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الكتب المتصرة يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو خطة بحثي. يأتي إلى هذا الكتاب فيأخل مسائلها المسألة الأولى في هذا الكتاب يصور المسألة ويتصور المسألة تصوير دقيق من خلال ما فهمه من قراءة على شيف أو نظر في شرح أو حاشية أو سمع أشتطه المقصود أن يتصور هذه المسألة تصورا دقيقا ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة ثم بعد ذلك ينظر من خالف وينظر في دليله ويوازن إذا تأهل للموازنة ويرجح إذا صار أهلا للترجيح وبهذا يخرج عالم لا أقوى إذا أمكن قراءة كتاب كامل بهذه الطريقة وقد تأهل لذلك بالإخلاص التام لله عز وجل فقصد بتعلمه نفع النفس اولا وأن يعبد الله لله وعلا على مراده وأن ينفع الآخرين بهذه النية الصالحة وجاء مع الجادة وسلك الطريقة التي ذكرناه ومع ذلك احترم أهل الدلم وأدى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام وجعلها هي النبراس الذي يستضاء به ومع ذلك جبلة وفطر على حافظة القوية تسعفه عند الحاجة وفهم يسعفه لتصور تصوير المسائل سوف بإذن الله مقصودا أن التفقه بهذه الطريقة يعين طالبهم ويسر له الطريق ولا يعني أننا ندعو إلى التقليد لا حنا ندعو إلى الاتباع والأصل هو الدليل لكن الطالب في بداية الأمر كيف يقال لو تفقه من الكتاب والسنة إذا أراد أن يتفقه في باب الصلاة مثلا وأراد أن يعمل بما في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالصلاة كيف يعمل بالصلاة فيها الأمر بالصلاة لكن ليس فيها تفصيل الصلاة, فيه فيه. تفصيل الصلاة في السنة كيف يأخذ أحكام الصلاة من كتب السنة إذا بدأ بالبخاري يفنى ما انتهى عمره يأخذ عليه وقت طويل ولا يعرف كيف يصلي، لماذا لأن في صحيح مسلم أحكام زائدة على ما في صحيح البخاري ما يتعلق بالصلاة في سنن أبي داود متى يصل إلى سنن أبي داود في سنن الترمذي في مساعد أحمد فلبي يقف كذا أحاديث كثيرا فهو يتفقه بهذه الطريقة ويرجع للاستدلال لهذه المسائل هي بمثابة خطوط يمشي عليها خطة يمشي عليها فإذا تفقه بهذه الطريقة مع أن الأصل لا يختلف أحد في أن الأصل كتاب صلى يعني إذا قلنا لطالب العلم على سبيل التوقع من الكتاب السلم ثم قرأ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب وهذه واقعة خرج من المسدس رأوه من كلب قتله الدرس الذي يليه في باب نسخ الأمر بقتل الكلاب ماذا يصنع؟ يرجع يعتذر لأمر بينما الفقهاء يفعلون المسألة في السطر فيما يتعلق بهذه المسألة وأدلتها يبحث عنها في الكتب المقصود أن مثل ما ذكرت ردت مرارا وفي مناسبات أن كتب الفقه ليست ذاتية لا يحال عنها لا هي مجرد خطط بحث خطط بحث وعناصر يسير عليها طالب العلم وبهذا أدرك من أدرك نعم وجود تعصب في المذاهب وجود تعصب من يرون أن قول المؤلف ملزم لا يجوز عنه نعم وجود في سائر المذاهب تعصب لكن هذا التعصب مذموم هذا مذموم. وجد من يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأرباح نعم لا يجوز الخروج عن المذاهب الأرباح ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي يقول هذا كلام وجد من يقول هذا الكلام، وبالمقابل وجد من يحرم النظر في هذه الكتب ودين الله وسط بين الغالي والجاسع ثم أسألها خيرهم وأوصاف فنستفيد من هذه الكتب وألفها أئمة علماء العلم وعمل لكنها ليست دساتير ملزمة إنما هي بيا تبين الطريق الزاد نظم من قبل الشيخ ابن عتيق والشيخ سليمان بن عطية شيخ سليمان بن عطية نظم الزاد برجوزة ماتعة هناك مختصرات كثيرة مثل مختصر الخرق وعني به الناس عنها كبير منذ القدم وأقصر المختصرات وله شروح وكافل مبتدئ وأيضا التسيل هناك مختصرات كثيرة لكن ما صدرنا به الكلام هي أهم هذه المختصرات. نأخذ اتصال معنا اتصال من الشيخ عبد الكريم التوجري الشيخ عبد الكريم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة ورحمة ورحمة أولا نحو على اتصالك لكن الحقيقة وقت الأذان مداهمنا وبودنا أن تكون مشاركتك ومداخلتك لنا في في فن الفق فضل الشيخ عفوا أنا إن كان لي من مداخلة حقيقة فأريد أن أتكلم بس حقيقة في جانبه فضل الشيخ الجانب الأول بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بما أن هذه الحلقات كلها حول مكتبة طالب العلم كيف يبنيها وقد أجاد الشيخ وأفاد جزاق الله الخيراً في هذا الجانب حقيقة من الملاحظ أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم الحديثين على مسابعة جديد المكتبات كثير منهم ينحص في مجرد اقتناء الكتاب في الاقتناء فيكون آخر عهده بالكتاب حين ينظره في ادراج مكتبته دون ان يكذف نفسه معرفة شيء عن هذا الكتاب واضن الحقيق عن هذا من الخلل في منحجية الطلب فاقل ما يترتب عليه ان الكتاب قد يوضع في غير محله وربما ايضا لم يستفد منه في مواضع لا يكاد يستغنع عنه فيها بل ربما لا توجد في غير هذا الكتاب ونحن نتوجه بفضيلة الشيخ عبد الكريم و... بانه يعني يجدر هنا بطالب العلم ان يهتم عند الكتاب كما بمعرفة اول موضوع الكتاب ومسائله التي تضمنها ويكون ذلك بالنظر في مقدمة الكتاب والفهارس التي وضعها المؤلف او يعالها المحقق وان قدر له ثراءة شيء من مسائل الكتاب وفصوله ذلك راية المران هذه مسألة والجانب الاخر هناك منحوبة وقد وردت في سنايا كلام الدكتور ناصر في مداخلتها وأيضا في كلام الشيخ عبد الكريم نعم. وهي أن هناك كثير من كتب السلف من متقدم السلف نعم. لهم كتب هي أصول معتمدة عند من جاء بعدهم نعم. كالرد على الجهنية للإيمان أحمد والحيدة لعبد العليز الكناني وغيره ومتقدم العلماء الأمة ينقلون عن هذه الكتب ويعتمدونها اطمئنين الى صحة نسبتها الى اصحادها ولا يشكون فيها لكن نبتت نابتة في اعقاب الزمن اصبحت ترفع لواء التشكيك في هذه الكتب وفي نسبتها الى اصحادها مما لا يخفى على الجميع انه ينعكف سلبا على قيمة هذه الكتب ومدى التقعة العلمية لها. فحقيقة نريد من الشيخ عبد الكريم توجيه ليش شيخ عكس؟ لماذا لا نقول انه ربما يكون فيه فتح مجال ايضا للتحقيق والبحث يعني الحيدة ليست النابتة متأخرة كتاب الحيدة يعني بعض المتقدمين من العلماء عشار الى التشكيك هل فيه ما يضير لا شك فيه البحث شيء تشكيب يعني انا اقصد انه ليست القضية كل من شكك في كتاب اننا نقول ان القضية خطيرة يعني الحيدة مثلا شكك فيه بعض علماء الامة القدامة. نعم الامر لا يخلو من الحيدة. محا. اما حال نظر في واقع الكتاب للتثبت من. نعم. فهذا امر. نعم هذا و... هو المرادة. هذا ف... ما نريد. عظيمة الشيخ يعني يضحفنا في هذا الجانب هو معلوم أن هناك شيء علم بالاستفادة وتقرر بالاستفادة فهناك شيء لا يحتاج إلى, إلى الإثناد المتصف طيب وعلى كل حال نحن نشكر لكم. شكرا من الشيخ شكرا الشيخ عبد الكريم عليكم. عليكم جزء الله عن حضرة الشيخ عبد الكريم خير الجزاء التنبيه طيب أما بالنسبة لإفادة طالب العلم من كتبه التي يقتنيها فهذه من إفرازات كثرة التصانيف والطباعة التي الكتب التي تزف بها المطابع بكثرة بالمئات بل بالألوف تجعل طالب العلم لا يتمكن من الصفوح بعض الكتب لا سيما المكسر من الجمع لكن الفائدة من الكتب هي المطالعة فيها وإلى مجرد جمع الكتب ليس بالمزيئة يوجد من غير المسلمين من يجمع من كتب المسلمين أضعاف ما عند المسلمين يعني هذا أن جمع الكتب بحد ذاته لا يعد أن يكون حواية من مثل الحوايات، وهذا سبق أن تحدثنا عنه، وسبق أيضا أن تحدثنا عن كيفية الإفادة من هذه الكتب، ان الأطالب، لقد ركنا شيوخنا مكتبات كلها مقرؤة، كلها مقرؤة ومعلق على كتبه، ويأتي الآن تركات عن بعض العلماء لا يخلو كتاب من لا تخلو صفحة متعلمة. نريد عندك بعض الكتب، الشيخ عليها تعليقات لأصحاب يعني علماء قدامه وما في شك يعني يدل على نعم في كل صفحة كيف... يعلق كيف نسميه حالنا من الخرب؟ لا بد أن يقرأ بعض. هذا التعليق يعني تعليقات على كتب أخرجوا كتب بعد أخرج كتب حواشي حواشي حواشي تفسير الوضاوي الأكثر من 120 وعشرين حاجية كل تعليقات على تفسير الوضاوي هذه حواش كل الكتب كلها تعليقات الشيخ الراوطيين على الروض تعليقات الشيخ الأنجلي تعليقات ابن قاض هذه حوائج أفرزها القراء وشيوخنا الذين أدركناهم لا يخلو كتاب بل لا تكاد تخلو صفحة من تعليق من لمسة من هذا العالم الاختيارات الفقهية لابن رحمه الله الذي اخرج الكتاب يعني حققه موسى وكان كان عليه بعض الملاحظات لكن افاد من تعليقات وتهميشات الشيخ محمد عثيمير رحمه الله الموجودة على نسخة الكتاب الشيخ نحن المقصود ان الافادة من, من الكتب هي الغاية من الاقتناء وسبقا اشارنا الى ان كدرة التصانيف مشغل عن التحصيل في كلام الحدون وافضنا في هذا اما بالنسبة للتشكيك في الكتب فبعض الناس لا أقول من سوء قاس لا قد يكون من حسن قاس يشكك في الكتاب الذي لا يطمئن إلى إسناده الذي وصله فيه فيبحث عن إسناد الحيدة ما يجد نعم إلا في طريقه فلان أو حلان أو قطاع لكن إذا نظرنا في واقع الكتاب وأنه على هل حالما تقدأ للسنة وجماعة لا يظهرنا أن يشكك فيه يهمنا العلم نعم إذ ثبتت نسبته إلى هذا العالم يوم. ما لم تثبت فالعلم بحد ذاته مطلوب. لقد قد, قد يظهر يعني ما شر إلى الشيخ في مسألة أن يعني نحن الآن أصبنا حتى بأن كما أشر في لفظنا بتتنا بتات تشكك. الحقيقة أننا لا, لا الحافظ الذهبي رحمه الله سام في هذا الباب يشكك في بعض الأوقات. لكن لا يعني أننا نقلد من ذهب فيها. أولاً الأنسات تكفي فيها الاستفادة. و نسبة يعني... الكتب مثل أن مثل, مثل أن فيها مواضع أشياء لا يمكن أن يقول بها الكناني وهو من علماءنا يقول النظر النظر ينبغي أن يكون لواقع الكتاب قبل بحث سنته إذا نظرنا أن الكتاب متماثل وماشي وليس عليه ملاحظات نعم وإلا إذا وجد فيه ملاحظات تختلف عن ما تخالف ما يعتقده المؤلف يطعن فيه من هذه الحذية ويطعن في المتناقض في هذه الحذية أعظم من الطان في السنة. يعني مثل كتاب الحجة ما دام عشراي لماذا لا نقول إن أصل المناورة ثابت عن الإمام الكناني لكن تأليف الكتاب إنهم تدوين هذه المناورة بما من الناس. نعم الناس حضروا بعضهم نقلوا بعضهم كتبوا أدم أسموا في الكتاب أخطاء كثيرة فبالتالي لا يعني لا نصل إلى هذه الدرجة من أن كل تشكيك في كتاب ممكن أن يصل إلى يعني إلى هذا الحد إلى كذا شيء. أما بالنسبة لوضع الختوف موجود م. وانتحال الكتب موجود. لكن كتب الأئمة والله الحمد محفوظة بحفظ الدين كتب الأئمة محفوظة بحفظ الدين تبع لحفظ الدين يكفينا أن نستفيذ أن هذا الكتاب لإمام أحمد وماشي جاري على قواعد الإمام أحمد ثم بعد ذلك عن سنته ما ينسى إلا على قول من يقول وهو بن خير بن خير الإشميل وقوله منقوض عند أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تنقل ولا تحتج ولا تستفيد ولا تروي من كتاب ليست لك به رواية قلت هو ابن خيل الامتناع نقل سوى مرويه ونقل إجمع على ذلك ونقل بن مرهان أن على خلافه فينبغي نعرف أن هذا الكتاب استفاض عند أهل العلم المنثوقين ونقلوا منه ونسبه إلى مؤلفه يكفي مثل الرد على الجامعية والزناة قل الإمام أحمد. هناك كتب كثيرة في الفقه نت طبقة ثانية بعد المختصرات والمطولات وكتب الفتاوى القديمة والمعاصرة نأتي لسردها. أشكر لكم خديت الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبدالله خضير عضو هيئة التدريس بكلية سعودية نأسحت منفصل الحديث معكم في هذا الموضوع أشكر لجميع الإخوة الذين بعثوا بمشاركاتهم عبر الفاكس والاتصالات التي لم نتمكن من الرد على بعضها اعتذرنا من بعض الإخوة نظر لضيق الوقت ولم يريد في هذا الموضوع لأهميته لكن على الله أن ييسر لقاءات أخرى نستكمل فيها الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الفضير. أشكر لكم أنتم مستمعي الكرام أطيب المتابعة وأعتذر الإخوة الذين اعتذرنا عن استقبال مكالمتهم نظر لضيق الوقت والرغبة في تغطية أكبر عدد من المعلومات. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة معكم على الهواء محدثكم فهد بن عبد العزيز السنيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته